المحطة الثانية جمع التكسير هو ما دل على أكثر من سنين بتغير صور صورة مفرده ويرفع بالضمة وينصب الفتحة ويجر بالكسرة